العصب على كم اقسام عصب بالنفس وعصب بالغير وعصب مع الغير والعصب بالنفس على كم اقسام عاصب بسبب عاصب بنسب من هم العصب بالنسب اذكرهم الابن وابن الابن والاب والجد الاخ الشقيق والاخ الاب بس هؤلاء ده صارت يا رجال ها ومن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب والعم الشقيق والعم لي أب وابن العم الشقيق وابن العم لي أب هؤلاء الورثه الورثة أو العصبة بالنسب بالنسب وبسبب أم صاحب الولد ذكرا كان أو انثى صاحب الولد ذكرا كان أو انثى هؤلاء العصبة بالنفس. العصبه بالنفس ينقسمون على جسمين عاصب بنسب وعاصب بسبب كم احكام العصبه بالنفس ان من فرد ياخذ المال كله اذا كان مع صاحب فرض او يأخذ ياخذ ما الفروض اذا استغرقت الفروض التركه سقط العاصب الا الابن والاب والجد طيب جهات التعصيب على كم جهات القول الراجع بنوه و والأخوة والعمومة والولا و هذه خمس جهات على هذا الترتيب البنوه ثم الابوه ثم الاخوه ثم العمومه ثم الولاء ثم الولاء متى يرى صاحب الولاء متى يرث صاحب ما متى يرث؟ متى يرث؟ عصبة لكن متى يكون التعصيب له؟ آه؟ آه منهم العصر متعصيون بالنفس؟ هو لا من العصبة بالنفس؟ هو منهم صاحب الولاء منهم؟ من العصبة بالنفس؟ إذا لم توجد العاصب بنسب أو يقوم بها مانع أو يقوم بها مانع إذا عدمت العاصب النسبية أو قام بها مانع فعند ذلك يرى الصاحب الولى واضح؟ طيب إذا اجتمع عاصبان في أكثر ما العمل؟ أو لنقدم الجهة؟ ثم الدرجة التي هي القرابة؟ القوه القوة ثم القوة طيب يعني اتحدت هذه ثلاث الأشياء اجتمعت في شخص ان اجتمعت في شخصين ما الحل ها إذا اجتمعت الجهة والقوة والدرجة لمن التعصيب كيف ما في تعصيب بالفرض الفرض اشتركوا اشتركوا في المال إذا اتحدت الدرجة الجهة والدرجة والقوة فالمال بينهم بالسويه ان اختل شيء منها يقدم الجهة ثم الدرجه ثم القوه طيب من هم العصبه بالغير العصبه بالغير منهم يعني البنات مع من منهم اصحاب العصبة مع الغير بالغير العصبة بالغير منهم، آه. آه، البنت واحدة في أكثر مع ابن واحد في أكثر، أمم، لقط الأبو واحدة في أكثر مع الاخ واحد في أكثر هؤلاء العصبة بالغير واضح بارك الله فيكم البنت مع الابن بنت واحدة في أكثر مع ابن واحد في أكثر بنت الابن كذلك. مع ابن ابن صاروا لها بالدرجه الاخ الشقيق مع الاخ الشقيق الاخت اليم مع الاخت, الاخت لياب منهم العصبه مع الغير العصبه مع الغير اه اعد العصبه مع الغير منهم الشجائق الاخوات الشقائق ولا البنات الاخوات الشقائق ولا الاخوات اليم مع من البنات مع البنات او مع بنات الابن او معهما ما هو الدليل ما هو حديث ابن مسعود عندما سئل عن بنت بنت ابن اخت فاعطى البنت النصف وبنت الابن السدس و الاخت ما بقي طيب ما هو الراجح الان في الاخوات مع البنات ما هو نعم اذا وجد في المساله عاصب بنفسه وعاصب مع غيره العمل على حديث حديث ما بن عباس ولا بن مسعود حديث ابن عباس فلي اولى رجل ذكر طيب لان فيه الامر طيب واذا لم يوجد عاصب بنفسه وكان عندنا عاصب مع غيره العمل على حديث ابن مسعود هذا قول اسحاق ومن بن حزم و ترجع شيخ الامام الوادي رحمه الله عليه و الشفيعيه واضح بارك الله فيكم ماذا قال الجمهور ماذا قال الجمهور ها؟ وماذا قال في حديث ابن عباس ماذا قال في حديث ابن عباس الجمهور اخذوه ولا ردوه أخذوا حديث ماذا قال في حديث ابن عباس رجعنا للسؤال ماذا قال في حديث ابن عباس ها ضعيف كيف تركه اه ياسين عام حديث ابن عباس قالوا عام خصصي بحديث من ابن مسعود وما يدري لعله في المسله قالوا عم او أخلي أب واضح بارك الله فيكم فنبقى على ظاهر الحديث سئل عم بنت وبنت ابن اخو واه هذه دليل على ان العمهم موجود ولا احد من الاصب بالنفس موجود هؤلاء الذين وجدوا سأل عنهم سال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم عن بنت وبنت ابن اخو قال للبنت النصف ولابنت الابن السدس وما بقي اللخ واضح بارك الله فيكم فالجمهور يقولون نعم خصص بحديث ابن مسعود طيب ماذا قال ابن عباس من كان معه في حديث ابن مسعود او في الاخت في الاخر هل تكون عصبه ام لا ها ها ماذا ارفع صوتك اه الأخذ مع البنات ليس لها ميراث لا ترث ابدا لماذا لماذا سدل ها بماذا سدل ها نسيت الايه ذكروا الايه ان امر ليس له ولد ولا اخت فلها النسف فشرط ربنا عز وجل في ارث الاخت عدم الولد والولد الان هنا موجود ويطلق الولد على الذكر وعلى الانثى واضح بارك الله فيكم فابن عباسي يقول الاخت لا ترث ابدا مع وجود ولد للميت ابدا لا ترث لا تعصيب ولا بالفرض لا تعصيب ولا بالفرض واضح بارك الله فيكم الراجع ما ذهب اليه اسحاق ابن حزم الجمر وبهذا انتهينا من باب التعصيب ها من عنده شيء قبل ان ندخل في الحجب طيب اذا تقدم اذا جاء معنا عاصب بالغير وعاصم مع الغير في مساله واحده هالك عن بنت واخذ شقيقه واخذ شقيق كم له اخذ الشقيقه كم له اخذ الشقيقه وكم للاخ الشقيق لمن التعصيب للاخت الشقيقه من الاخ الشقيق بتساوي لماذا لانه عاصب بالغير عاصب بالغير واضح بارك الله فيكم الاخت الشقيقه مع الاخ الشقيق عاصب بالغير فيقدم على العاصم مع الغير واضح فالبنت لها النصف وباقي المال للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانوا فرثا رجالا ونسانا فالذكر مثل حظ الانثيين للآية واضح بارك الله فيكم طيب لا يأتي قائل يقول عملا بحديث من عباس لأولى رجل ذكر فيسقط الاخت الشقيقة أو يأتي آخر يقول لا عملا بحديث من مسعود فيسقط من الأخ الشقيقة يقول البنت لها النصف ما بقي الاخت عصبة ولا اخوات انتفن بناتهن معهن معصبات واضح بارك الله فيكم فهنا اجتمع الدرجه الدرجه بين الاخت الشقيقه مع الاخ الشقيق فهنا عصبه للذكر مثل حظ الانثيين واضح بارك الله فيكم طيب اذا كان عندنا اخ لي اب بنت واخ شقيقه واخ لي اب هل يقال للذكر مثل حظ الانثيين ام يقال لاول رجل ذكر ام يقال ولا خواتكم تكم بنات وهن معهن مع صبات ها ليه ولا رجل ذكر تسكوت الشقيقة واضح بارك الله فيكم قال باب الحجب الحجب من أعظم أبواب الفرايد ومن أهمها من أعظم أبواب الفرايد الحجب ومن أهمها حتى أن بعضها العلم يقول حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرايد لأن هذا الباب مهم جدا أخواني في الله مهم جدا أن يعرف الإنسان الحاجم المحجوب حتى لا يدفع المال لإنسان محجوب لإنسان محجوب أو يحجب إنسان يرث فيحجبه عن الميراث يحجبه عن الميراث فلذلك قالوا حراما على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض والحجب لغة المنع يقال حجبه إذا منعه عن الدخول فالحجب في اللغة هو المنع هو المنع ومنه الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه هذا معنى الحجب لغة المنع واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. منع من قام به سبب الارث من الارث بالكليه او من او فريحه او من او فريحه هذا هذا تعريف الحجب لغه واصطلاحا لغه واصطلاحا والحجب ينقسم الى قسمين الحجب ينقسم الى قسمين حجب بوصف وحجب بشخص الحجب ينقسم الى جسمين حجب بالوصف وحجب بالشخص والحجب بالوصف وهو المعبر عنه بالموانع المتقدمة بإحدى الموانع الثلاث المتقدمة الرق والقتل واختلاف الدين الدين هذا يقال له حجب أو صاف حجب أو صاف فالحجب بالوصف هو المعبر عنه باحد الموانع المتقدمه ويدخل على جميع الورثه كل من قامت به صفه من هذه الثلاث الصفات فهو محجوب عن الميراث فيقال حجب بالوصف حجب بالوصف واضح بارك الله فيكم هو وجوده كعدمه صاحب الوصف هذا وجوده كعدمه كعدمه هذا ما يتعلق بحجب الاوصاف والجسم الثاني الحجب اشخاص ويقال حجب الشخص حجب شخص ويقال حجب اشخاص وهذا الحجب حجب الشخص ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين حجب حرمان وحجب نقصان حجب حرمان وحجب نقصان اذا الحجب اخواني في الله من حيث هو ينقسم الى بسمين ينقسم الى قسمين حجب أوصاف وحجب أشخاص ما هو الحجب الأوصاف الرق والقتل موانع للرس الرق والقتل اختلاف الدين المعبر عنها بإحدى الموانع واضح بارك الله فيكم والنوع الثاني حجب بالشخص ويقال له حجب أشخاص وهذا الحجب حجب الأشخاص ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين حجب حرمان وحجب نقصان حجب حرمان وحجب نقصان والمصنف رحمه الله عليه لم يتعرض للحجب النقصان لم يتعرض للحجب النقصان الرحبي رحمه الله عليه لم يتعرض للحجب النقصان وانما تعرض للحجب الحرمان فعاد تعرض للحجب الحرمان فالحجب قبل ما ناخذ الحجب الحرمان الحجب النقصان انقسم الى سبعه اقسام ينقسم إلى سبعة أقسام ثلاثة أو أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات هذا ما يتعلق بالحجب النقصان الحجب النقصان أربعة ينقسم إلى سبعة أقسام أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات الانتقالات الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه انتقال من فرض إلى فرض أقل منه وهذا يكون في حق من له فرضان من له فرضان الزوجان والأم وبنت الابن وأيضا الاخوه لأم الاخوة لأم الاخر لأم والاخر لأم وهكذا من معنى بنت الابن والأم والزوج والزوجة واضح بارك الله فيكم هؤلاء الإخوة لأم وبنت الإبن والزوج والزوجة والأم انتقال من فرض إلى فرض أقل منه الأم كم لها؟ الثلث هالك عن أم وأب فكم للام الثلث لماذا لها ثلث؟ عدم الجمع من الزخوة وعدم الفرع؟ الوارث فنريد ننقلها الان الآن من هذا الفرض إلى فرض أقل منه من الثلث إلى السدس يقال هالك عن أم وابن فكم للام السودس الآن انتقلت ولا ما انتقلت إذا انتقل من فرد إلى فرد أقل منه وهكذا الزوج له النصف له الربع عند انعدام الفرع الوارث له النصف عند وجود الفرع الوارث له الربع واضح بارك الله فيك فينتقل من فرد إلى فرد أقل منه إذا عدم الفرع الوارث كان له النصف وإذا وجد الفرع الوارث كان له الربع وهكذا الزوج لها الربع ولها الثمن إذا عدم الفرع الوارث لها الربع وإذا وجد الفرع الوارث لها الثمن فانتقلت من فرد لفرد اقل من الاول واضح بارك الله فيكم وهكذا بنت الابن بنت الابن لها النصف ولها السدس لها النصف ولها السدس متى ترث النصف عند انعدام المعصب وعند انعدام الفرع الوارث الاعلى منها وعند عدم المشاركه ومتى ترث السدس متى ترث السدس اذا كانت مع الفرع الوارث الاعلى منها صاحبه النصف واضح بارك الله فيكم فانتقلت الآن من فرد إلى فرد أقل منه من فرد إلى فرد أقل منه وهكذا الأخوة لأم الأخوة لأم لهم الثلث لهم الثلث الجمع وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور فإذا كان واحد تحصل على ماذا على ثلث انتقل من من فرد إلى فرد أقل منه واضح بارك الله فيكم طيب هذا هو الأول الآن انتقال من فرد إلى فرد أقل منه. من فرد إلى اقل أقل منه. الثاني انتقال من تعصيب إلى تعصيب. الأول من فرد إلى فرض. والثاني من تعصيب إلى تعصيب. من تعصيب أه؟ مع الغير إلى تعصيب بالغير. هالك عن بنت واخت لأب. هالك عن بنت واخت لأب. فكم للبنت النصر وكم في الاب باقي المال تعصيبا. واضح؟ فهنا الأخت عصبة. نجد نقولها الآن. من تعصيب الى تعصيب اقل منه الان هي تحصلت على النصف بالعصبه طيب وقال هالك عن بنت وقت لاب واخ اب هالك عن بنت وقت اب واخ لاب فكم للبنت النصف وكم لوقت لاب مع لي اب عصبه الان لقت الاب انتقلت من عاصب مع الغير الى عاصب بالغير وايهما الاقل العاصب مع الغير من عاصب بالغير العاصب بالغير اقل واضح بارك الله فيكم لان زاحمها من الان اخوها في هذا النصف فلما ذهب الاخ لم يكن معها اخ انفردت بماذا بنصف التركه انفردت بنصف التركه فلما جاء لها المزاحم اخوها ينقلها الان من تعصيب الى تعصيب اقل منه واضح بارك الله فيكم فهذا قال فيه انتقال انتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه وهكذا الاخت الشقيقه مع البنت وإذا جاء معها أخوها الشقيقة يقولها من فرض إلى أو من تعصيب إلى تعصيب اقل منه واضح بارك الله فيكم فهذا يقال من تعصيب إلى تعصيب اقل منه هذا الثاني الاول من فرض إلى فرض والثاني من تعصيب إلى تعصيب اقل منه الثالث من فرض إلى تعصيب من فرض إلى تعصيب وهذا يكون في حق ذوات النصف والثلثين البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الاب الاب واضح فالبنت عند الإنفراد كم لها؟ النصف وعند المعصب جاء أخوها المعصب ينقلها الآن من فرض إلى ماذا؟ إلى تعصيب هالك عن بنت وأب فكمل البنت؟ النصف والاب السودس باقي المال عصبة طيب الآن نشتري ننقل البنت من هذا الفرض إلى تعصيب أقل منه يقال هالك عن بنت وابن فكمل البنت هنا؟ هل لها النصف فرضا؟ لا عصبه للذكر مثل حظي الذكر اذا انتقلت الان البنت من فرض الى ماذا الى تعصيب وهكذا بنت الابن مع ابن الابن اذا انفردت بنت الابن تحصلت على ماذا على النصف واذا كان معها اخوها المعصبين ينقلها من فرض الى الى تعصيب وهكذا الاخت الشقيقة اذا فردت تحصلت على ماذا على النصف واذا كان معها اخوها الشقيق ينقلها من فرض الى الى تعصيب واضح بارك الله فيكم وهكذا الاخت لاب اذا انفردت لها النصف واذا كان معها اخوها الاخ ينقلها من فرض الى تعصيب بالغير واضح بارك الله فيكم فهذا هو الثالث انتقال من فرض الى الى تعصيب انتقال من فرض الى تعصيب الرابع الاخير انتقال من تعصيب الى الى فرض عكس من الثالث الثالث من فرض الى تعصيب من فرض الى تعصيب اما الرابع من تعصيب الى ماذا الى فرض من تعصيب الى فرض وهذا يكون في حق الاب والجد فقط بحق الأب والجد فقط فالاب اذا انفرد تحصل على ماذا ها على عصبه هالك عن اب وام فكم للام الثلث وباقي المال تعصيبا لمن للاب نشتي نقوله الان من هذا التعصيب الى ماذا الى فرض يقال هالك عن اب وام وابن هالك عن اب وام وابن فكم للام السدس وكم للاب هنا هل له عصمه لا له السدس فرضا وباقي المال تعصيب لمن؟ للابن واضح بارك الله فيكم فانتقل الآن الاب من تعصيب إلى ماذا؟ إلى فرض وهكذا الجد هكذا الجد هالك عن أب وجد أو هالك عن أم وجد الأم لها ثلث وباقي المال تعصيب لمن؟ للجد فإذا وجد الابن للبن ينتقل الآن الجد من تعصيب إلى ماذا؟ إلى فرض ويفرض له السدس وباقي المال يأخذه الابن واضح بارك الله فيكم فهذه أربعة انتقالات الأول انتقال من فرد إلى فرد أقل منه وهذا يكون في حقما من, من له غرضا طيب الثاني انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه وهذا يكون في حقما ذوات النسب ثلثين الثالث انتقال من تعصيب إلى انتقال من فرد إلى تعصيب وهذا يكون في حقما لا الانتقال من تعصيب إلى تعصيب يكون لحق لخط الشقيقة ولخط لأب الوقت الشغيق و الوقت الاب و انتقال من فرض الى تعصيب هذا يكون في حق من ذوات النصف الثلثين و انتقال من تعصيب الى فرض هذا يكون في حق الاب والجد فقط. واضح بارك الله فيكم هذه اربعه انتقالات اربعه انتقالات بقي معنا الازدحامات معنا ثلاثة ازدحامات الاول ازدحام في الفرض ازدحام في الفرض و هذا يكون في حق الجمع، العدد من الزوجات والعدد من الجدات والعدد من البنات والعدد من بنات الابن والعدد من الاخوات الشقيقات والعدد من لخوات لاب والعدد من الاخوه لأم يتزاحموا, يتزاحموا هالك عن أم وعشر بنات وعشر بنات البنات كلها نزحمنا في ماذا في ثلثين صح هذه وقال الزjeحان في الفرض هالك عن اربع زوجات هالك عن أربع زوجات وابن فالأربع الزوجات كلهم يزدحمون في الفرض في ماذا في الثمن يزدحمون في الثمن واضح هالك عن عشرة اخوه لام كلهم يزدحمون في الثلث يزدحموا في الثلث وهكذا الاخوات الشقيقات اخوات لاب بنات الابن هذه قالها ازدحام في ماذا الان في الفرض في الفرض كلهم يزدحمون في هذا الفرض واضح بارك الله فيكم هذا هو القسم الأول ازدحام في الفرض. الثاني ازدحام في التعصيب سواء كان العاصب بالنفس أو العاصب بالغير او العاصب مع الغير يحصل ازدحام هالك عن بنت وعشر أخوات شقيقات فكم للبنت النصف والعشر الأخوات يزدحمنا في التعصيب يزدحمنا في التعصيب هالك عن أربع بنات وعشر أبناء أربع بنات وعشر أبناء ابناء ذكر مثل حد الاثنين كلهم يزدحموا في هذا العاصب عاصب بالغير كلهم يزدحموا فيه واضح بارك الله فيكم هكذا حاله عن زوجة وعشر أبناء ابناء فالزوجه لها ثمن العشر ابناء يزدحموا في ماذا في ما تبقى واضح بارك الله فيكم هذا يقال ها يقال ماذا ازدحام في العول وهذا يكون ازدحام في التعصيب وهذا يكون في حق كل عاصب في كل عاصب سواء كان عاصب بالنفس او عاصم بالغير او عاصم مع الغير كما مثلنا واضح بارك الله فيكم فهذا يقال فيه ازدحام في التعصيب الاول ازدحام في الفرط وثاني ازدحام في التعصيب والثالث ازدحام في العول ازدحام في العول في العول وهذا العول سياتي ان شاء الله معنا باب العول سياتي معنا باذن الله تعالى وهو زيادة في الورثة اي ان الورثة كثير والمال قليل الورثة كثير والمال قليل هالك عن زوجة أو هالك عن زوج وأخت شقيقة وأربع بنات أخوات الأب وأربع اخوات لاب فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النسف والأربع أخوات الأب لهن السدس السدس وتعول المساله فهذا قال ازدحام في العول ازدحام في العول كلهم اجزاحموا في هذا الفرض وليس بعضهم حق بالإرث من بعض واضح فيدخل النقص جميع الورثة الكل يدخل يدخلهم النقص الكل يدخلهم النقص فهذا يقال فيه ازدحام في العول ازدحام في العول وسياق الكلام باذن الله تعالى على العول واضح بارك الله فيكم فالآن نعيد إخواني في الله الآن الحجب على كم أقسام؟ على قسمين الأول حجب بالوصف وحجب بالشخص والحجب بالشخص على كم أقسام؟ على قسمين ايضا حجب حرمان وحجب نقصان والمصنف رحمه الله يتكلم على, على اي انواع على الحرمان ولم يتكلم على النقصان فالحجم النقصان الان ينقسم الى كم اقسام الى سبعه اقسام اربعه انتقالات وثلاثة ازدحامات ما هي الانتقالات من فرد الى تعصيب من تعصيب الى فرد من فرد الى فرد من تعصيب الى تعصيب ما هي الازدحامات ازدحام الفرد ازدحام بالتعصيب ازدحام في العود واضح بارك الله فيكم وغدا باذن الله تعالى ناخذ القسم الثاني وهو الحرمان وهو المراد به هنا طيب لهنا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك